وَبَدَّلَ لَهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ عَقَابًا حَقَّ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ لِلْيَوْمِ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ ناصِرِين ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُم آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ بالسموات ورب الأرض رب العالمين وله الكبر ياأو في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم والآن مع الجزء السادس والعشرين. بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنفيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى والذين كفروا عن ما أُنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أرون ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شبق في السماوات إتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارات من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل من من يدعو من دون الله ما لا يستجيب له إلا يوم القيامة. مَن لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعاء